أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناهم من لدنا لو اردنا ان نتخذ له ولاتخذناهم من لدنا ان كننا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهرق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 ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبرك وما أرسلنا من قبرك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم شفقون وما يقول منهم إني إلىهم من دونك وما يقول منهم إني إلهم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ربقا ففتقناهما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 افا ان متفهم الخالد كل نفسها ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصن الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك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 وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَّنَا بِحَاسِبِينَ